سألت الله يبقي وما يبقيك من الأسقام ينجيك وأن يحديك يا أمي وأن يحديك يا أمي كيف اليوم أجزيتي تعبت لأستريح فما تراني الآن أعطيك سألت الله يبقيك من الأسطان ينجيك سألت الله أجاي في عيني سوف أفقدك لأنت أعز من نفسي إلي وما هو فيك الله يبقيك من الأصاب يوم سألت. to mm -hmm. أوهنيك أمي باين سعيد، ودرجت نفسي وعيش بأرض خلود. أوهنيك أمي باين سعيد، ودرجت نفسي بو وجنت نفسي وعيش رقيق، أهنيكي نفسي في هو في جدي لم تجد عزيزا كبي ولولا يا ولولا يا لا عشت سخيما وان الطريق وهنك امي باغي الصالح